Bismillah al-Rahman al-Rahim. Yasalul nak an al-falqul al-falulillahi wa Rasul. Fattakul Allah wa aslihudat bainikum wa atiul Allah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 لهم درجات عيد ربيهم وغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون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 لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ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 واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار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 فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبرِي المؤمنين منه بلا أنحسنا إن الله سميع عليم دلكم وأن الله مُهِنُ كيد الكافرين إِذْ تَسْتَفْتِحُ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ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 Walau tak kau nak, yang mana orang yang berkata, mereka tidak mendengar. Inilah keburukan dan kelemahan orang yang tidak mendengar. Inilah keburukan dan kelemahan orang yang tidak mendengar. Inilah keburukan dan kelemahan orang ويجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فاوىاكم فاواكم واندكم بنصر ورزقكم من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ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 لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه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 فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَهَا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميزل الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعل di jahanam, ulaih kahum al khasirun.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 Wain tawallu f'alamu anallah maula kum nigma al maula wa وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى, واليتامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ فَإِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى رَسُولِنَا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 يُضْرُونَ وَرَآءَ النَّاسِ وَرَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله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 مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَؤُلَاءِ لَائِهِنَّ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِ آيات الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك لأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا, حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما ب themselves وأن الله سميع عليم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 إِنَّ الشَّرَّ وَالدَّوَابَّ بِأَمْرِ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فانما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وان تخافن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 وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخييل ومن رباط الخييل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون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 azizul hakin ya ayuhan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 لأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم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 ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض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 Why men주 Shirève Ar-Fatihah 5. dan kemah terhadap Syaını 6. dan kemah di masam 7. darjah 7. baginta kemah 7. baginda kemah